أيها الأخوة تخية طيبة نبعثها لكم عبر الأثير من رحاب بيت طاهر شيد للعبادة وشيد للتقوى يأمه يا المسلم مطمئن قلبه خاشع فؤاده يردد اسم الله عالم الغيب والشهادة خالقنا وخالق كل وخالق كل شيء لا إله إلا هو الحي القيوم أيها الأخوة نحييكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم وذلك لنقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة من القرآن الكريم يرتلها بيننا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في بيوت الله تتعرى الأرواح والنفوس أمام الله لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض وببناء بيوت الله تكشف أطماح الإيمان وتتبدد الرغبة الخالصة في رضوان الله ولا سيما خين تتردد في هذه البيوت التي أدن الله برخيها فوق قواعد اليقين والإيمان كلمات الدعاء وآيات من السماء ونبرات نابعة من نبضات القلوب المؤمنة ونحن الآن في بيت لله بني على التقوى وأريد به رضا الله وتمت بفضله رغبة صادقة خالصة في ثواب الله هذا البيت الذي بنته سيدة فاضلة أخياء لذكرى رجل له في خدمة بلاده والناس يد طول ومشاركة صميمة خالصة من رحاب هذا البيت الإلهي مقدس تنطلق آيات من الذكر الحكيم جعلها الله رحمة لمن بناه ورضوانا لمن كانت لإحياء ذكراه ومغفرة لنا جميعا من رحاب هذا البيت أيها تستمعون تستمعونا العاية الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فإلى ما تخشع إليه القلوب وتتصدع من هوله الجبال القرآن الكريم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 deə la vi ömənun bilmus So O mm -hmm. Saudel olanlara amin تحيتهم فيها سلام ألم كيف ضرب Allahumma bu məsələng köliəə tayəənəşəə din tayə din لها ثابتة وفرعها في السماء. قَرِيبٌ ۖ طَالُ الْإِنْسَانِ Allahumma falan kelbten, qiybe ten, kşjaretin, أصلها ثابت وفرها في السماء ve atribullahu l-insan lennesila'allahu min ان تَرَكَ انفَضَرَ بَطْلٌ مَثَنَنَ كَلِمَتَن طيبَة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَتِ نَوْسُنُهَا أصلها ثابت وفرعها قال للناس لعلهم يتذكرون مَنَزَّلْنَا كَلِمَةً خَفِيفَةً كَشَجَرَةٍ خَفِيفَةٍ نَجْتُثُهَا مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مِمَّا لَهَا من يوسا بيت الله الذي وإلى الذين بدلوا نعم الله كفرا واحد قن وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُظِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم لنهار وسخر لكم الشر والشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم a من <تصفيق> الإنسان وَإِذْ قَالَ إِذْا ellan kafiyi My عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفهدة من الناس له illa ad lehum عند بيتك المحرم om Bir. انتهي هذه لذاعة الدنيا التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فارس سالم الصباح واستمعتم في